علوم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وإذ قال سان لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون غَلَّ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة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 ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة هل أدل لكم على تجارة تنجكم من عذابني؟ تُنا في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوب بِكُمْ وَيُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَمَسَاكِنَ في فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَانِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قريم وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى كَمَا قَالَ عيسى بن مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ